الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرع الكافرون الله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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على ما ألهم وأرشد وهدى الحمد لله على ما أسبغ من نعمه وأعطى وأولا الحمد لله الحمد لله على هذه الحال ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحول الحال إلى خير حال الحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يفوته أحد ولا يعجزه ولا يسبقه سابق وإن حاول وصاول فهو الكبير القوي المقتدر المتعال قاصم الجبابرة وقاهر الأكاسرة والمديل من الظالمين والمنتصر للمستضعفين ونريد أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله مالك أزمة الأنبياء والمرسلين وخاتم قافلة النبيين المباركين بعثه الله تبارك وتعالى بالحق ودين الهدى على فترة من الرسل وطموس من السبل ودثور من الهدى ففتح به سبحانه اعينا عميا وآذاناً صمّا وقلوبا غلفا هدى به من الضلال وكثر به من القلة وأغنى به من العيلة وأتم به مراده وصارت به هذه الأمة بين الأمم أسعد أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس أجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين واتباع باحسان الى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما صام مسلم وافطر الله اكبر ما سبح ذاكر وكبر الله أكبر ما اتمر عابد بأمره وعن منهيه ازدجر الله أكبر ما ثار تائر طالبا الحرية والعز والكرامة وانتصر وهكذا انتصرت هذه الأمة يوشك أن يكون هذا العيد أيها الإخوة أول عيد يذيق المسلمين طعم العيد قد آن لهذه الأمة أن تذوق طعم الأعياد بعد أن ثلت عروش الظالمين وأرغمت أنوف المستكبرين وبرهنت لنفسها أولا والأمم من العالمين ثانيا أنها أمة حية تنبض عروقها بدماء زكية تمدها بأمداد من النخوة والعز والإباء والشمم وبفيض من الحرية قد تحرّت تونس الخضراء وهي اليوم في عيدها الأول وتحرّت من ورائها مصر الكنانه وهي اليوم تذوق طعم العيد على معناه وعلى وجهه وتحرت ليبيا من الطاغية الأكبر والمجنون الأحقر وهي اليوم تستعلن بتوحيدها وكأنها تفعلها لأول مرة لا اله الا الله خلصها الله من متأله ظن أنه مع الإله إله بل لعله ظن أنه من دونه إله فلعنه الله على الظالمين وكأننا بسوريا الشام سوريا العز والإباء سوريا القومية والإسلام والجهاد والفداء قد تحررت عما قليل وعما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى وأثبتت لهذه الطغمة الطائفيه التي تغلي دماؤها أيها الاخوه تغلي عروقها بدماء الأحقاد المذهبية وسواد الباطنية أبوا إلا أن يبكوا مقل المؤمنين والمؤمنات في يوم عيدهم على إخوانهم الذين يتم من هذا الظلم المخيم ومن هذا الليل البهيم الذي خيم على سوريا الشام نصف قرن ويزيد فنسأل الله تبارك وتعالى من موقفنا هذا وأن يجعل ذلكم عيدنا وعيد الأمة ان يحرر بلاد الشام من هؤلاء الأوغاد المجرمين والعتاة المستكبرين وأن يعيد إلى بلاد الشام روحها التوحيدية انها بلاد العز والإسلام أيها الإخوة والتوحيد حيث الأمان حين تكون الفتن إنها جزء من البلاد التي باركها الله للعالمين شطر من البلاد المقدسة أيها الإخوة وتاريخها يشهد لها إخواني وأخواتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر ابى الله عز وجل ورسوله والمؤمنون الا ان تكون شعارنا في يوم فرحتنا في يوم عيدنا ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان نقول الله اكبر في ميدان النصر وسوح الوغى امر مفهوم اما ان نكبر في شوارعنا وأسواقنا ومراكبنا وبيوتنا ومساجدنا ومصلياتنا فأمر يستدعي النظر على من نكبر وفي من نكبر نكبر إخواني وأخواتي لأننا انتصرنا على أهوائنا على ضعفنا على شهواتنا دخلنا السباق وخرجنا من الفائزين المفلحين ثلاثون يوما قطعنا فيها الوصلة مع أميالنا النفسانية وشهواتنا البهيمية وحرمنا أنفسنا ما لذ من الطعام والشراب وما تهواه الأنفس من الحديث والنظر إلى الغيد الكعاب وإن كان بالحلال المباح الطيب عبودية لله تبارك وتعالى وازدلافا إلى قربانه وتوسلا إلى مرضاته فلعلني ولعلكم ولعلكم أن نكون من المقبولين ربنا تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز يا ربنا عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أيها المسلمون والمسلمات طعاما حلالا لم نأكل شهوة مباحة لم نصل إذن المسلم قادر على أن يصدع وأن يبخع لامر الله تبارك وتعالى في صغير أمره وكبيره فلمن عود قبل رمضان وبعد رمضان أيها الإخوة ورمضان هو الحلقة الوسطى فكأنه المدار وقطب الرحى لما نعود نحتقب الذنوب والآثام لما نعود يكذب بعضنا على بعض ويغش بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على بعض ويستغل بعضنا بعضا يغتاب بعضنا بعضا وينم بعضنا على بعض وهذه كلها من كبائر الذنوب وفواحش المآثم لما؟ شيء غريب في غير رمضان من النادر قريب المستحيل أن تروا وترين مسلما أو مسلمة يتعاطى لحم الخنزير أقل الأمم تعاطى للكحول هي هذه الأمة المرحومة لكن هذه الأمة بلا شك أيها الإخوة ربما تكون في مقدمة الأمم التي تصطنع الكذب والدجل والشطار والفهلوه والغيبة والنميمة حيالاً وصنائع يومية تتوسلها إلى أهدافها الصغيرة والخسيسة وهذه مفارقة هذه مفارقة أمة امتنع عن الطعام والشراب وما لذ من الشهوات المباحة أيها الإخوة شهراً كاملاً وهذا ليس باليسير كل سنة تعود فتتردى في هوة هذه المآثم لما علينا أن نسأل أنفسنا أيها الاخوه رمضان ليس امتحانا كامتحان الثانوية العامة بعد أن ننجح فيه نمزق الكتب وننسى كل شيء من علم وادب لا رمضان محطة تموينية محطة تموينية للعام كله رمضان ميزان العام من صلح له ومنه رمضان صلح عامه كله بإذن الله تبارك وتعالى فلماذا لا تصلح أعوامنا؟ أيها الإخوة الأسباب كثيرة ولعل من أظهرها أيها الإخوة والأخوات أننا في رمضان نتحرك في سبيل العبادة بروح الجماعة من ذا الذي يجرؤ دونما ترخص دونما رخصة من شرع الله تبارك وتعالى أن يستعلم بالإفطار في نهار رمضان إلا زنديق مارق أو رجل خلع العذار ولم يخشى العار كما يقال ممن لا أصل له ولا حسب ولا نسب ولا معول على أمثاله ممن سفه نفسه وصار من صغط المتاع بين الناس يندر أن نرى من يتسور على حرمة الشهر في جماعات المسلمين إذن نحن نتواصى في هذا الشهر إخواني وأخواتي بطاعة الله تبارك وتعالى ونأخذ على يدي من يرتكب المنكور من يرتكب المنكور أو يتصور على حرمات الله تبارك وتعالى ومن هنا قدرتنا من هنا هذا اليسر في أداء هذه العبادة على أنها شاقه في نفسها الصوم أصعب بكثير من الغيبة أو النميمة أو الكذب أصحب وأشق أيها الإخوة إنه عبادة شاقة حقيقة لكن بالتواصي فلنتعلم إذن ولنحذق هذا الدرس أن نظل نتواصى بعد رمضان بأن نامر أو نتامر بالمعروف ونتناهى عن المنكر كما نزدري في رمضان من يفطر يتناول قدحا من الماء الزلال الحلال علينا أن نتواصى بالإنكار على من يكذب على المسلمين من يغش المسلمين من يغتاب المسلمين من ينم على المسلمين من يسلك المسالك الرديه نقول له يا اخي اتق الله لا يحل لك هذا يا اختي اتق الله لا يحل لك هذا نحن امه محمد وعلينا أن تقر علينا ان نعمل بما تقر به عيون النبي محمد بنا ان نكون اوفياء لدينه وشرعه ما أحلى علاقتنا بكتاب الله في رمضان يوميا لنا معه جلسة وجلسات جلسة وجلسات فلما نجفوه في غير رمضان إخواني وخواتي هل انقطعت العلاقة بالله وانقطعت بكلامه السلسبي العلوي المبين على هذه العلاقة أن تستمر إخواني وخواتي كنا لهاجين له مستهترين بذكر الله نهلل ونسبح ونحمد ونستغفر ونصلي على النبي محمد علينا في رمضان أن نستمر لأنها نعمة جزيلة نعمة جزيلة وموهبة جليلة تعودناها ولذت لنا وطابت بها النفوس وقرت بها الأعين وأطمأنت بها القلوب في رمضان لما لا نتواصل لما لا نزداد منها أيها الإخوة بعد رمضان ما المانع؟ انها نعمه وحقها الشكر والشكر لا يكون ايها الاخوه الا بعلامته وعلامته الازدياد لان شكرتم لازيدنكم قال ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لو كانت نعمه وادركنا مدى جزالتها أيها الاخوه وشرفها وخطورتها جاءت بعلامتها وهي الازدياد فلراينا انفسنا بعد رمضان نتواصل بل لعلنا نزداد من القران ومن القيام ايها الاخوه ومن ذكر الله تبارك وتعالى رمضان ايها الاخوه والاخوات له علامه من ورائه بالقبول هي هذه العلامه ان يكون الصائم القائم في غير رمضان كهو في رمضان او احسن يتواصل مع الصالحات باذن الله تبارك وتعالى كالحج المبرور تماما تكون بعده أحسن منك قبله أحسن منك قبله فاختبروا إذن مقبوليتكم عند الله اسال الله أن نكون جميعا وجمعوات ما المقبولين والمقبولات اختبروا هذه المقبولية بهذا المعيار الدقيق بهذا المعيار الدقيق كان اسلافنا الصالحون أيها الإخوة بعد رمضان إذا تولى رمضان وأذبر يضلون يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل الله عنهم ومنهم صومهم ودعائهم وصدقاتهم وقيامهم ودموعهم ثم بعد ذلك يستقبلون رمضان بستة أشهر يدعون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بإدراك رمضان أن يدركوا رمضان أيها الاخوه والأخوات رمضان ما بقيت الدنيا يروح ويجي يروح ويجي حتما سيجي رمضان العام المقبل فالدنيا ليست في عامها الأخير الدنيا ليست في عامها الأخير حتما لم تظهر أشراط الساعة الكبرى الدنيا ليست في نهايتها فحتما رمضان سيأتي سيأتي عاما وعاما وأعواما لا يعلم عدتها إلا الله لكن الحسر على أمثالنا هل نكون نحن هناك حيث يأتي رمضان بفضل الله تبارك وتعالى صمنا رمضان المنصرم وصمنا هذا رمضان الكريم لكن هل نصوم رمضان القابل لا يعلم هذا الا الله تبارك وتعالى اسال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقني واياكم واياكن اياما قابله اسعد مما مر بنا اللهم أسعد أيامنا بذكرك أسعد أيامنا جميعا بطاعتك وأسعد أيام أمتنا وقد حررتها من نير الظالمين المستعبدين المستكبرين المتجبرين حققت لها وحدتها وأثبتت لها كرامتها ورفعت لها راية نصرها وعزها وظفرها اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونتوسل إليك بك ونتجوه اليك بجاهك الاقدس ونسالك بنورك الذي ملأ اركان عرشك وصلح عليه امر الدنيا والاخره وانرت به السماوات والاراضين وسائر العالمين ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين اللهم ونسالك ان تحرر بلاد فلسطين من دنس الصهاينه الواغلين المغتصبين ونسالك اللهم صلاه في المسجد الاقصى المبارك وشهادةً على تربه الشريف بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ونسألك إلهنا ومولانا أن تنصر إخواننا عبادك المسلمين الموحدين المجاهدين في بلاد الشام الشهيدة الجريحة اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم أظفرهم بمن عذبهم ونكل بهم يا رب العالمين واجعل الدولة لهم والغلب لهم والعز لهم يوما قريبا يفرح به فيه المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم اللهم اتمم لنا فرحتنا ونصرنا وحريتنا اللهم اتمم لنا ثوراتنا في تونس ومصر وليبيا يا رب العالمين وفي اليمن وفي كل مكان وحد أمر هذه الأمة واجمعها على قلب خير رجل واحد واتقى واحد منها يا رب العالمين لم شعثها ووحد صفها ووحد كلمتها وارأب صدعها ويسر لها الرجد والهدى وانصرها على من عاداها واظهر عزها يا رب العالمين أيها المسلمون والمسلمات هذا عيدكم بارك الله لكم في عيدكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واسعوا على أنفسكم وعلى أولادكم وعلى أحبابكم في هذا اليوم فإن الله تبارك وتعالى يحب فيه التوسع أعطوا ولا تبخلوا افرحوا بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون واعملوا على أن تفرح وأن تسعده من حولكم فرصة لا تضيعوها ونهز فانتهزوها وبارك الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم أيها الإخوة إن شاء الله الشعار أحسن شعار طبعا يجوز كل عام كل سالم كل طيب كل هذا جائز ما في شيء لكن أحسن دعاء وأحسن شعار تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم ويكون هذا بالمصافحه او بالعناق التبويس والتقبيل هذا غير شرعي وغير مستحب انتبهوا نحن مسلمون ابعد بعضهم يقبل بعض هذا ليس جيدا ليس مستحسنا العناق اكثر شيء او المصافحه والدعاء هذه سنه الرسول وسنه المسلمين